الحمد لله القوي العزيز الذي لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وادى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه واللجوء إليه واللجوء إليه في السراء والضراء والسعة والضيق فما خاب من اتقاه ولا أي من رجاه ولا ذل من اعتصم به ومن يتق الله يجعل له مخرجا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 لا يشركون بي شيئا لقد صدق الله وعده وهو أصدق القائلين وأنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده به ومن هنا حمل هذا الدين رجال وقاده علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف العبد إلا ربه وأن لا يذل إلا لمن ذل له كل شيء وخلق كل شيء ولمن بيده أسباب الخوف وأسباب الأمن وحده إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ألا وإن العالم الإسلامي اليوم ليمر بحالة عصيبة وخطوب مستعصية والأمة المسلمة برمتها شاخصه ببصرها الما وحيرة وذهولا بل يزداد ألمها وفاجعتها حينما ترجع البصر كرات ومرات ثم ينقلب إليها البصر خاسئا وهو حسير فإذا بالضربات تتوالى عليها وتتقاذف كحمم بركانية لا تجد الأمة أمامها ملجا أو مغارات أو مدخلا يحميها من الظلم الطاغي والإرهاب الدولي المقنن بل إنها تتلقى تلك الضربات تلو الضربات ثم هي تصرع أمامها ذلك كله كان سببا ولا شك في أن يغشى الأمة وهم يوقفها أمام مرآة المزعجات ومجل المفزعات حتى لقد بلغ الوهم في صفوفها مبلغا مثل لها الضعيف قويا والقريب بعيدا والمأمن مخافه والموئل مهلكا فجعلت تتخبط إزاء هذا الوهم تخبط المصروع لا يرى ماذا أدركه وماذا تركه أيها المسلمون إننا نعيش في زمن بليت فيه أمة الإسلام بتفريق الكلمة وتصارع الأهواء وحجبت بالجهل والكبت عن معرفة أحوال عدوهم وصنائعهم وعوائدهم ما جعلها تستسلم للمحتل الباطش ببعض غرائب سلاحهم المدجج الذي اثار فيها خواطر الوهم بانها امام قوة لا يمكن ان تغلب بل هي حاكمة على اقطار واسعة وانحاء شاسعة وهي جميعها في عين عديم الوهم ضعيفة واهنة لا تستطيع ذودا ولا دفاعا وان اخف حركة تنبثق هنا او هناك توجب زازعة في تلك القوة ان لم توجب هدمها بالمرة في حين رجفة على املاكها وخيفة من غرقها وضياعها ان تلك القوة ان تلك لا تتوجس من كل حركة في العالم وكل ملمة تلم بالعالم الاسلامي والعربي توجب بحدوثها زلزلة في قوى الظلم والجبروت المنتشرة في الانحاء الضعيفة من ارجاع البلاد الاسلامية ومع هذا كله فاننا نرى الامر لم يزل خفيا على جمهور اهل الاسلام محجوبا عنهم بحجاب الوهم ولو دققنا النظر لوجدنا ان قوى الشر نفسها تحس بضعفها اكثر من احساسنا نحن بضعفنا لكنها في الوقت نفسه تبذل وسعها جاهدة في ستر ضعفها ولا ستار اشد كثافة من الوهم ولذا نراهم في كل حادثة يجلبون ويصيحون ويزمجرون ليثيروا بالضوضاء هواجس الاوهام فتحول دون استطلاع الحقيقة والا فان قليلا من الالتفات الواعي كفيل بان يكشف ذلك ويميط اللثام عنه عباد الله إن البشر جميعا يشتركون في إمكانية حصول البلاء لهم دون فرق في الانتماء الديني أو العرقي دون فرق في الانتماء الديني أو العرقي بيد أن المسلمين إذا ابتلوا فإنهم يتقلبون في جناحي خير وسكينة إنهم استحضروا أمر الله إنهم استحضروا أمر الله وخلقه فيكون أمرهم كله لهم خيرا إن أصابتهم سراء شكروا فكان خيرا لهم وإن أصابتهم ضراء صبروا فكان خيرا لهم ولا يكون ذلك إلا لأمة الإسلام ولذلك قال الله تعالى أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إن الأوجاع التي تصيب المسلمين في مقتلهم في هذا العصر والأوخاز التي لم تسلم منها براجمهم لهم في أشد الحاجة إلى أن يقفوا أمامها وقفه ناشد للإصلاح وقفة ناشد للإصلاح مستحضرة للأمة أمامها عدة أمور يكمن أهمها في الآتي الأمر الأول الرضا بالله وبقدر الله وأن ما أصاب الأمة لم يكن ليخطئها وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن الاقدام والشجاعة والنصر لا يكون إلا مع البلاء والضيق والكرب وأن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وأنه لن يغلب عسر يسرين الأمر الثاني عباد الله أن تعمل هذه الأمة جاهدة في وحدة صفها وجمع كلمتها وتوحيد مصدر التلقي عندها ان هي اراده النجاه بحيث بحيث تكون المصدريه متمثله في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعزم على اقصاء كل الشعارات العصبيه والاهواء العبيه كما ان على الامه الاعتراف باخطائها وما ارتكبت من تقصير في جنب الله وتهميش لشريعته الخالدة عن واقع الحياة الامر الثالث ان الندب وحده لا يجدي شيئا فكيف بالشجب والاستنكار اذا لاننا من خلال, من خلال هذا الحديث لاننا من خلال هذا الحديث لسنا ننقب عن نائحة مستاجرة تسمعنا نحبها او تفجعنا بلطم خديها ولسنا نبحث ايضا عن ضئر عارية مؤداتا تودع قضايانا ترائبها فلا ترى النور او هي تكتفي بالبكاء وحده لان البكاء لان البكاء لا يحيي الميت والاسف لا يرد الغائب ولكن العمل مفتاح النجاح والصدق والاخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليعد يعد سلم الفلاح ودرجه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ورابع الأمور عباد الله أن الأمة المسلمة بحاجة ماسة إلى احتساب المصائب التي تطالها عند الله تعالى وأن تعلم أنها على أجر ومثوبة إن هي صبرت وجاهدت فما يصيب المرء من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله له بها اجرا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم في صحيحه وبمثل هذا الاستحضار تبرز السجاعة وينبثق الاقدام والتسليم باقدار اليوم والغد وبان العزة والقوة لله جميعا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنه بمثل هذا تتعالى صيحات الذات دين عن حياضهم والحامين لدينهم حين يلاقون قوى الشر والظلم قائلين لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقائلين لهم ايضا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين يعنون بذلك كسب المعركة بالنصر على الاعداء وقوى الظلم والجبروت او الموت دون الظفر بالنصر وهو حسن كذلك لان ما عند الله خير وابقى بخلاف اعداء الدين وقوى الشر والظلم فهم ان انتصروا او انهزموا بين عذابين اجل او عاجل ونحن نتربص بكم اي يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون الا فان الا فان سنه المداوله الربانيه ماضيه لا محاله فالحرب سجال فالحرب سجال والله يقول اي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين فاتخاذ الشهداء فضل من الله ومنه اذ الشهادة ليست رزية ولا خسارة وإنما هي اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص ومن هنا برز قول الفاروق لأبي سفيان رضي الله عنهما في أحد حينما قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم يوم بيوم بدر والحرب سجال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أما الأمر الخامس أما الأمر الخامس عباد الله فعلى الامه ان تعي جيدا ان منطق المجرمين واحد وان السياسه الفرعونيه تذكى بين الحين والاخر وان اهل الكفر والظلم مهما زعموا انهم اهل اصلاح ودعاه حريه فهم في الحقيقه اهل دمار وخراب ودعاه لمصالحهم الشخصيه ولذائذهم الذاتيه البشعه كيف لا وقد وصفهم الله بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى أن قال سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون والواقع عباد الله خير شاهد على هذا ولنا أن نتساءل إذن أي حرية أي حرية يراد جلبها للعراق الجريح وفلسطين المغتصبة اي حرية يراد جلبها للعراق الجريح وفلسطين المغتصبة اي سعادة ستطال اهلها بفوهات المدافع وصريخ الرشاشات اي حياة هانئة جاءوا يبشرون بها لا تقوم الا على الاشلاء والقتل والدمار وهدم لبيوت العبادة والنسك والذي نستطيع ان نعلمه جيدا ان الطباع العقليه لم تنقلب معاييرها بحيث نظن بان الدمار اصلاح والقتل حياه والفوضى نظام والظلم عدل ان الالباب إن لتتفق الألباب جميعا على ان هذا ما هو الا منطق فرعوني يتلوه المسلمون في مشارق الارض ومغاربها منذ قرون في قول الله تعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أفيعقل إلا, إلا أن قتل أربعة جريمة غير مغتفرة وقتل شعب كامل مسألة ليست إلا محتقرة أفيعقل إلا أن تقابل إرادات الشعوب والمجتمعات الدولية في إدانة قتل العزل والاغتصاب وقتل الأطفال والشيوخ والمجاهدين أيعقل أن تقابل بحق النقض أن تقابل بحق النقض ضد التصويت وما يسمى بلغة العصر الفيتو؟ فترجع إرادة العالم القهقراء، أين حقوق الإنسان المزعومة، واين الحريه التي يدعو إليها أولئك؟ أفتكون دعاوى الحقوق والرحمة والعدل منصبة على دعم وتحصين المنظمات العالمية؟ لمحبي الكلاب والحيوانات الأليفة أفتكون الكلاب المكلبة أهم وأعظم من طفل رضيع بل ها قطر إسلامي برمته تالله وبالله تالله وبالله تالله وبالله بمثل هذا تموت الحقوق وتبلغ القاع إنه بمثل هذا قلبت المعايير العقلية حتى لقد فار الغبي حقا هو من يحاول ان ينال حقه باسم العدالة او الرحمة الدولية وصار المغبون حقا هو ذلك الضعيف المهزول الجاثي على ركبتيه المهزولتين امام تلك القوى الظالمة الغاشمة يستجديها حقه ويسألها انصافه ويطلب اليها بالمدمع لا بالمدفع فصار لا يوجد العدل فصار لا يوجد العدل الدولي الا حيث يوجد الجور ولا يوجد السلم إلا حيث توجد الحرب وصارت القوى الظالمة لا تذكر العدالة ولا الحقوق الإنسانية إلا اذا تحدثت إلى الأقوياء الباطشين أمثالها وهم في ذلك كله يجعلون المالك الطريد يجعلون المالك الطريد في أرضه إرهابيا لا حق له واللص الغالب واللص الغالب على الأرض والحقوق والمقدسات رب بيت محترما مالكا للأرض مالكا للأرض لا بالإحياء الشرعي بل بالإماتة الجماعية والقهر النفسي ولو بقي فيهم ولو بقي فيهم بصيص رحمة وإنصاف مزعوم فسيجعلون المنكوب المغتصب يقول لهم بلسان حاله إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذروا بمثل هذا, بمثل هذا عباد الله انفصمت علائق الآمال لدى المشرئبين لعود حقوقهم السلبية لع لع لعود حقوقهم السليبة بعد ان مسهم الضر من افراط قوى الظلم والجبروت حتى ردوهم عن بلوغ الارب وهموا بما لم ينالوا ثم وقرت اسماعهم عن حسيس همسات الغيلة فكانت الداهية ما منها بد فلا حول ولا قوة الا بالله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أن الله كتب العزة والرفعة والعلو لعباده المؤمنين فالمسلمون هم الأعلون بدينهم وعقيدتهم ومبادئهم وإن هزموا عسكريا أو, وطئت او وطئتهم قوة الاحتلال فالله جل وعلا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولما قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد اعلو هبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله اعلى واجل ثم قال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم فالنصر قادم باذن الله لامه الاسلام وان تباطا مجيئه لحكمه يريدها الباري جل شأنه لانه وعد الله واقع لا محاله وكلمته قائمه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وما علينا نحن معاشر المسلمين الا ان نستكمل الاسباب الجالبه لوعد الله لان شعوبا لا تعرف الا الله لن يغلبها من لا يعرف الله وإن شعوبا لا تعرف إلا الحق لن يغلبها من لا يعرف إلا الباطل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة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 وارض اللهم عن صحابته الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين, وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. ورد كيد اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر... اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اشدد وطاتك على عدوهم اللهم اجعل امره في سفال وشانه في وبال فانهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المستضعفين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الاوطان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت الله لا اله الا انت اتى الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما انزلته لنا بلاغا ومتاعا الى حين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين